الرحمن الرحيم قال رحمة الله عمر بن عبد الله رضي الله عنه أن مسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بيان تحريم الاحتكار والمراد بالاحتكار أن يشتري المرء سلعة للتجارة بها ولا يبيعها طلبا لرفع الأسعار أو نفاد السلع التي من جنسها مثل لو أن شخصا اشترى سكرًا وحفظه عنده لينفذ ما عند الناس من السكر ثم بعد ذلك يعرضه للبيع فيرفع السعر لقلة السكر هذا هو الاحتكار والاحتكار يشمل ما فيه قوت لآدمي وغير الآدمي ويشمل غير القوت كالمعدات ونحوها مما يحتاجه الناس أما احتكار ما لا يحتاجه الناس فلا يدخل في النهي كما سيأتيه قال نبي صلى الله عليه وسلم وعن مع معمر بن عبد الله رضي عن الله عنه قال لا يحتكر إلا خاطئ خاطئ يعني مذنب كما قال سبحانه يوسف عارض عن هذا واستغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين يعني من المذنبين أي من احتكر فهو عاصي وعند الحاكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتكار الطعام. فدل عنه للتحريم والاحتكار شامل لجميع ما يحتاجه الناس من قوت وغير قوت من قوت من طعام ونحو ذلك وغير قوت مما يحتاجونه من سجاد وغير ذلك أما ما لا يحتاجه الناس كشراء سلعة كنوع من الأقلام التي لا يحتاجها الناس فيشتريها ويحفظها عند حتى تنفذ ثم يعرضها بعد ذلك والناس لا يحتاجونها لا يدخل هذا في الاحتكار وإنما يدخل في الاحتكار ما فيه ضرر على الناس ثم بعد ذلك قال وعن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحليبها إلى آخرة ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث مع حديث المسعود الذي بعده لبيان حكم التصرية في الغنم وغيرها قال عليه الصلاة والسلام لا تصروا الإبل لا تصروا هكذا تنطق تصروا أي؟ تجمع ويصح أن, أن تنطق لا تصر أي لا تشد أما لا تصر فخطر لأنه من الإصرار وهو الإلحاح وقوله لا تصر الإبل أو لا تصر الإبل أي لا تجمع الحليب في ضرع الدابة عند البيع ليتوهم المشتري بأن هذا هو مقدار حليبها عند حلبها ففيه تدليس وغش ذلك قال لا تصروا الإبل والتصرية شاملة جميع أنواع البهائم من الإبل والبقر والغنم. ويجري على هذا ما في حكمه من أحكام التصرية مثل كما سيأتي مثل أن الشخص إذا أراد أن يبيع شيئا مما هو للجري يعطيها طعاما يسرع في جريها كالملح ونحوه ليغش المشتري وهكذا أو أراد شخص أن يبيع شاة فلا يأخذ شيئا من صوفها ليكثر فيظن مشتري أن هذا لحم وغير ذلك من نوع التدليس والغش. قال لا الإبل والغنم ولم يذكر البقر من باب التغليب فلم يكن عندهم فلم يكن في المدينة أو مكة البقر بكثرة. وإنما كانت الكثيرين بهمية الأنعم عندهم الإبل والغنم قال فمن ابتاعها يعني المصرّة بعد يعني فمن ابتاعها بعد التصرية فهو بخير النظرين يعني بخير الأمرين الآتيين بعد أن يحلبها يعني لو أن شخصا اشترى شاه وفي ضرعها حليب كثير فلما اشتراها لا يخلو اما ان يردها بعد ان علم, بعد ان علم الغشش سواء بشهادة شهدين او اعتراف البائع او لما تمحص في ذلك وهو لم يحلبها بعد فله ان يردها عليه وإذا حلب ما في ضرعها فيردها فيردها وصاع من تمر وإذا ما كثت عنده يومين اثنين مثلا وحلبها ست مرات لا يعطي صاعا من تمر إلا في التصريه فقط في المرة الأولى لما اشتراها والحليب مجتمع فيها أما بقية ما أخذه من حليب بعد التصريه فلا يرد منه شيئا من صاع أو غيره لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان لأنها تحت ضمانه فلا يعطيه شيئا منها منه في ملكه فلا يعطيه شيئا منها أما الحليب الذي مجتمع فهو اجتمع من حين البائع فيعطيه وصاعا من تمر كما سيأتي قال فهو بخير النظرين بعد يعني لما علم بأنه مدلس عليه فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها يعني لما حلبها وتبين له ذلك أو إذا أما إذا علم قبل أن يحلبها فلا شيء عليه قال فهو بخير النظرين إما أن, إما أن يأخذها يعني تبقى عندها إما أن يمسكها يعني تبقى عنده وراض بالعيب أو يردها وصاع من تمر لأخذه الحليب الذي في التصريع الأول والصاع قرابة ثلاثة كيلو جرام تقريبا وكم يعطى مهلة لذلك يعني الخيار في التدليس هذا كم يوم ساق مصنف رواية مسلم لبيان عدل أيام الخيار له فلما قال وصع من تمر متفق عليه قال وللمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام يعني لما علم أنه مدلس له أن تبقى له أن يبقيها عنده اليوم الأول والثاني والثالث لو أتباليوم الرابع فقال إن هذا دلس علي ما نقبل أن نعيد الشهر لأن الخيار لإن الخيار التدليس انتهى ففثلاثة أيام كافٍ لرد لرد الشاه ثم بعد ذلك قال ورواه البخاري معلقا وصاع من طعام لا سمراء وصاع من طعام هذا مجمل فسره الحديث السابق بأن الصاع هو من تمر وساق المصنف هذا الرواية لبيان أنه لا يغني التمر عن غيره لذلك قال لا سمراء والمراد بالسمراء الحنطة والبر يعني ليس له سوى التمر فلو قال البائع أنا أريد صاعا من بر نقول لا ليس لك سوى صاع. من تمر. ولو قالنا نريد مكان ذلك صاع من حليب نقول لا ليس لك إلا صاع من تمر. وهذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم القاطع للنزاع. ثم بعد ذلك قالوا عن المسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة شاة وما في حكمها كالإبل والبقر محفلة يعني مصراه. يعني مجتمع الحليب فيها، ومنه مكان الحفل يعني مكان الاجتماع، فالضرع مكان الاجتماع الحليب فيه. فاشترى شاة محفلة، فرد فردها، فلرد معها صاع. قرواه البخاري وزاد الإسماعيل من تمر، وهذا وهم المصنف لأن صاع من تمر هي في البخاري كما سبق. حديث متفق عليه حديث بورير وصاعا من تمر الحديث الذي خذنا فوبخير النظر إن شاء نمشي إن شاء مساك أو يشاخذه وردها وصاع من تمر وساق مصنف أثر بمسعود لدفع توهم من قد يقول إن أبو هريرة قد أخطأ في الحديث السابق فكيف يكون التمر مقابلا للحليب؟ فساق المصنف بأن حتى بن مسعود هذا قول منه وهو في حكم المرفوع أنا من فعل ذلك بحل بأول حلبة يقابل بصاع من التمر نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم